الجامع لأحكام القرآن الإعداد الإذاعي مأمون النجار الإخراج محمد مشعل توقفنا بالأمس يا عم عندما انتهى الإمام من شرح المسألة الثانية والعشرين من مسائل الآيات الأربع من سورة النساء. من الحادية عشرة وحتى الرابعة عشرة وكانت حول حكم الوصية والدين نعم يا ولدي فماذا تذكر من كلام شيخنا الجليل الإمام القرطبي في ذلك أورد الإمام ما قاله الإمام الشافعي من أن الرجل إذا فرط في زكاته واجب أخذ ذلك من رأس ماله، وقال إن هذا ظاهر ببادئ الرأي لأنه حق من الحقوق فيلزم أداؤه عنه بعد الموت كحقوق الآدميين لا سيما وزك مصرفها إلى الآدمي ثم أورد الإمام قول أبي حنيفة ومالك إن أوصى بها أديت من ثلثه وإن سكت عنها لم يخرج عنها شيء قيل لأن ذلك موجب لترك الورثة فقراء إلا أنه قد يتعمد ترك الكل حتى إذا ما تستغرق ذلك جميع ماله فلا يبقى للورثة حق فتح الله عليك يا ولدي الآن يمكننا أن نواصل لقائنا مع مولانا وشيخنا الجليل الإمام القرطبي هيا بنا إلى الكتاب الجامع والآن يا إخواني نستكمل ما كنا نقوله أمس المسألة الثالثة والعشرون قوله تعالى أباؤكم وأبناؤكم رفع بالابتداء والخبر مضمر تقديره هم المقصوم عليهم وهم المعطون المسألة الرابعة والعشرون قوله تعالى لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا قيل في الدنيا بالدعاء والصدقة كما جاء في الأثر إن الرجل لا يرفع بدعاء ولده من بعده وفي الحديث الصحيح إذا مات الرجل انقطع عمله إلا من ثلاث فذكر ولد صالح يدعو له وقيل في الآخرة فقد يكون لبن أفضل فيشفع في أبيه هذا عن ابن عباس والحسن وقال بعض المفسرين إن لبن إذا كان أرفع من درجة أبيه في الآخرة سأل الله تعالى فرفع إليه أباه وكذلك الأمر إذا كان أرفع من ابنه وقيل في الدنيا والآخرة قاله ابن زيد واللفظ يقتضي ذلك المسألة الخامسة والعشرون قوله تعالى فريضة فريضة نصب على المصدر المؤكد إذ معنى يوصيكم يفرض عليكم والآية متعلقة بما تقدم وذلك أنه عرف العباد أنهم كفوا مؤونة الاجتهاد في ايصاء القرابة مع اجتماعهم في القرابة أي أن الآباء والأبناء ينفع بعضهم بعضا في الدنيا بالتناصر والمواساة وفي الآخرة بالشفاعة وإذا تقرر ذلك في الآباء والأبناء تقرر ذلك في جميع الأقارب فلو كان القسمه موكوله الى الاجتهاد لوجوب النظر في غنى كل واحد منهم وعند ذلك يخرج الامر عن الضبط اذ قد يختلف الامر فبين الرب تبارك وتعالى ان الاصلح للعبد الا يوكل الى اجتهاده في مقادير المواريث بل بين المقادير شرعا ثم قال تعالى ان الله كان عليما اي بقسمه المواريث حكيما حكم قسمتها وبيّنها لأهلها وقال الزجاج عليما أي بالأشياء قبل خلقها حكيما فيما يقدره ويمضيه منها وقال بعضهم إن الله سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال والخبر منه بالماضي كالخبر منه بالاستقبال ومذهب سيبوي أنهم رأوا حكمة وعلما فقيل لهم إن الله عز وجل كان كذلك لم يزل على ما رأيتم المسألة السادسة والعشرون قوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم الخطاب للرجال والولد هنا بنوا الصلب وبنوا بنيهم وإن سفلوا ذكرانا وإناثا واحدا فما زاد بإجماع وأجمع العلماء على أن للزوج النصف مع عدم الولد أو ولد الولد وله مع وجوده الربع وترس المرأة مع زوجها الربع مع فقد الولد والثمن مع وجوده واجمعوا على أن حكم الواحدة من الأزواج والسنتين والثلاث والأربع في الربع إن لم يكن له ولد وفي الثمن إن كان له ولد واحد وأنهن شركاء في ذلك لان الله عز وجل لم يفرق بين حكم الواحده منهن وبين حكم الجميع كما فرق بين حكم الواحده من البنات والواحده من الاخوات وبين حكم الجميع منهن والله اعلم سبحان الله والحمد لله الله أكبر. المساله ال والعشرون قوله تعالى وان كان رجل يورث كلاله او امراه الكلاله مصدر من تكلله النسب أي أحاط به وبه سمي الإكليل وهي منزلة من منازل القمر لإحاطتها بالقمر إذا احتل بها ومنه الإكليل أيضا وهو التاج والعصابه المحيطة بالرأس فإذا مات الرجل وليس له ولد ولا والد فورثته كلاله هذا قول أبي بكر الصديق وعمر وعلي وجمهور أهل العلم فالابو والابن طرفان للرجل فاذا ذهب تكلله النسب ومنه قيل روضه مكلله اذا حفت بالنور وانشدوا مسكنه روضه مكلله عم بها الايهقان والذره يعني نفتين وقال امرؤ القيس أصاح ترى برقا اريك وميضه كلمع اليدين في حبي مكلل فسموا القرابه كلاله لانهم اطافوا بالميت من جوانبه وليسوا منه ولا هو منهم واحاطتهم به انهم ينتسبون معه كما قال اعرابي مالي كثير ويرثني كلاله متراخ نسبهم وقال الفرزدق ورثتم قناه المجد لا عن كلاله عن ابني مناف عبد شمس وهاشمي وقال اخر وَإِنَّ ابا المرء احمى له ومولى الكلاله لا يغضب وقيل ان الكلاله ماخوذه من الكلال وهو الاعياء فكانه يصير الميراث الى الوارث عن بعد واعياء قال الاعشى فاليت لا ارثي لها من كلاله ولا من وجن حتى تلاقي محمدا وذكر أبو حاتم والأسرم عن أبي عبيدة قال الكلالة كل من لم يرثه أب أو ابن أو أخ فهو عند العرب كلالة قال أبو عمر ذكر أبي عبيدة الأخ هنا مع الاب والابن في شرط الكلالة غلط لا وجه له ولم يذكره في شرط الكلالة غيره وروي عن عمر بن الخطاب أن الكلالة من لا ولد له خاصة وروي عن أبي بكر ثم رجع عنه وقال ابن زيد الكلالة الحي الميت جميعا وعن عطاء الكلالة المال قال ابن العربي وهذا قول طريف لا وجه له وأنا أقول له وجه يتبين بالإعراب آنثا وروي عن ابن الأعرابي أن الكلالة بن العم الأباعد وعن السدي ان الكلاله الميت وعنه مثل قول الجمهور وهذه الاقوال تتبين وجوهها بالاعراب فقرأ بعض الكوفيين يورث كلاله بكسر الراء وتشديدها وقرا الحسن وايوب يورث بكسر الراء وتخفيفها وعلى هاتين القراءتين لا تكون الكلاله الا الورثه او المال المسألة الثامنة والعشرون ذكر الله عز وجل في كتابه الكلالة في موضعين آخر الصورة وهنا ولم يذكر في الموضعين وارثا غير الإخوة فأما هذه الآية فأجمع العلماء على أن الإخوة فيها عني بها الإخوة للأم لقوله تعالى فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث وكان سعد بن أبي وقاص يقرأ وله أخ أو أخت من أمه ولا خلاف بين أهل العلم أن الإخوة للأب والأم أو الأب ليس ميراثهم هكذا فدل إجماعهم على أن الإخوة المذكورين في آخر الصوره هم إخوة المتوفى لأبيه وأمه أو لأبيه لقوله عز وجل وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنسيين ولم يختلف أن ميراث الإخوة للأم ليس هكذا، فدلت الآيتان أن الإخوة كلهم جميعا كلالة. وقال الشعبي: الكلالة ما كان سوى الولد والوالد من الوراثة إخوة أو غيرهم من العصبة. كذلك قال علي وابن مسعود وزيد وابن عباس، وهو القول الأول الذي بدأنا به. قال الطبري. والصواب ان الكلاله هم الذين يرثون الميت عدا ولده ووالده لصحه خبر جابر فقلت يا رسول الله انما يرثني كلاله افاوصي بمالي كله قال لا فهمت من درس اليوم يا عم ان الكلاله هم من كان سوى الولد والوالد من الورثة إخوة أو غيرهم وما أريده الآن هو أن توضح لي كيف يتم توريثهم عندما يموت الشخص ولا يوجد أحد من جهته كأب حيا يستحق التركة أو ما بقي منها الإخوة وتشمل الإخوة لأبوين والإخوة لأب وأبناء الأخ لأبوين وأبناء الأخ لأب وإن نزل كل منهما فإذا لم يكن أحد من هذه الجهة حيا انتقلت التركة أو الباقي منها جهة العمومة من غير فرق بين عمومة الميت نفسه أو عمومة أبيه أو جده إلا أن عمومة الميت نفسه تقدم على عمومة ابيه كما أن عمومة ابيه تقدم على عمومة جده وهكذا